<متحدث> عم إسرائيل هم قف أخوات من الشامع أخوات أكادش باركو مبكش ما من التعامل شأنه هي مغحادين عم إسرائيل هي مغحادين يا أبا الماشياء